غ ي ر ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل ن ا ل س ي من قدر ان ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا شفاعه والكافرون هم الظاهرون الله ن ا ص إلا هو الحي القيوم. الله و س و ل ه ل ا ل ن ا و ا ل ح ي للعلوم ل ا ت أ خ ل ا س ل ا ن و ه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 وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في ا ل د ي ا قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا ي خ ر ج ه موسوعه من الظلمات ا إلى النابلسي ه م ا للعلوم الاسلاميه أ ل م تر إلى ا ل ذ ي ن ا ب ل ه ي ل ل ع ل إذ ق ا ل ا ب ل ا م ي الذي يحيي و ي م ي ت ق ا ل أ ن ا أ ح ي ي و أ م ن ت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 قال كم لبئت قال لبئت يوما أ و بعض يوم قال م ا لبئت مئة ع ا م فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إ ل ى ف م ا ر ك ولنجعلك آ ي ة للناس ث م ن ك س و ه ا ل ح م ا ب ل م ا ت ب ي ن ل ه ق ا ل أ ع ل م أن الاسلاميه ل قدير وإذ ه ي رب ر أ ن كيف ي ت ح ق موسوعه النابلسي ق ل ى ولكن ط م ئ ن ق للعلوم ب ق ا فخذ أ ر ب ة من ا ط ي ر فصرهن الاسلاميه ج ب ن جزءا ثم ادعهن ي أ ت ي لك سعيا واعلم ان الله عزيز, واعلم أن الله عزيز حكيم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 ا ل س مثل ا ا و والأرض ت م نوره كمشكاه ت فيها مصباح المصباح في ز ج ا ج ة الزجاجة ك أ ن ه ا كوكب دري ك أ ن ه ا كوكب دري وقد م ن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 ويبكر فيها موسوعه ف ي ه ا ب ا ل غ د و ن ا ل ا ل س ي للعلوم ا ه الاسلاميه ذكر ع عن ذكر الله لا و إ ق ا م الصلاة و ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ب فيه, القلوب تتقلب فيه ل ل ه ا ل د ك و ا ت ب ا ل ا ب